ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير وعنه لا يجوز الا بالوزن قياسا على الموزونات قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في القرض ويجوز قرض الخبز يعني ان القرض يصح في كل ما يصح بيعه والسلم فيه والسلم يصح في الخبز يجوز مثلا أن تشتري من الخباز ألف خبزه كل يوم يسلمك عشر أو أكثر أو أقل فكذلك يجوز القرض فيه إذا اقترب منك عشر خمس يرد عليك متى ما طلبت قرضك نفس العدد ولا يلزم الوزن ما يلزم أن يكون متساوي مئة في المئة لأن القرض مبني على المسامحة وعلى الإرفاق وعلى الإحسان وعلى الكرم بخلاف مثلا المبادعة فالبيع مثلا يلزم أن كل واحد يأخذ حقه بدون زيادة ولا نقص وأما القرض فأنت ما اقرضت صاحبك لمصلحتك وإنما اقرضته لمصلحته هو فأنت محسن إليه فإذا تغاضيت وتنازلت عن شيء مما تستحق فأنت محسن محسن في الأول محسن في الأخير وإذا رد عليك هو أكثر مما أعطيته فهو محسن كذلك لأن خير الناس أحسنهم قضاء فكل الطرفين على خير بخلاف البيع فالبيع يلزم أن يكون محدد إما أن يكون قياس الخبز مثلا معروف كذا ونحو ذلك يقول وفيه وجه وعنه الرعاية لا يجوز إلا بالوزن لأن الخبز ما يباع عددا أصله من الموزونات من الطعام فالأصل هو موزون ما يصلح فيه الكيل والعد يتفاوت إلا إذا علم مقدارها بالضبط مثل عمليتهم في الوقت الحاضر مثلا بالميزان وتقطع على حسب الوزن فلا فهذه حتى لو لم توزن فهي مستوية ومن الروايه الثانية فيقول خشية من الزيادة والنقص الخبز تقرض وتسدد بالوزن نعم وجه الأول ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا ويقصدون به الفضل هو لا يقصدون به الفضل وعن معاذ وعن معاذ رضي الله عنه انه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق فخذ الكبير واعطي الصغير وخذ الصغير واعطي الكبير خيركم احسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما ابو بكر في الشافي وجه الأول أن الاقراض مبني على المسامحة فلا يلزم أن يعطيها يرد القرض بمقدار ما أخذ بلا زيادة ولا نقص والدليل على هذا قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير يعني جرت العادة بين الجيران أن بعضهم يقترض من بعض مثلا الجار أو المرأة تقول لجارتها إن كنت خبزت اليوم فأرسلي لي خمس أو عشر مثلا ثم تردها من الغد فيتناوبنا في الخبز مثلا هذا مبني على المسامحه تقول ان الجيران يعني يقترض بعضهم من بعض ويردون زياده او نقصانا احيانا يردون اكثر مما اخذوا واحيانا يردون اقل مما اخذوا فقال عليه الصلاه والسلام لا باس لان انما ذلك من مرافق الناس يعني هذا مقصود به الارفاق ما قصد فيه البيع والشراء وما قصد فيه المفاضله يعني ان كل واحد ياخذ حقه كامل ان هذا مبني على المسامحه يقول لا يقصدون به الفضل يعني ما قصدت الزياده وانما الزيادة مبنيه على المسامحه اقترض مثلا عدد فرد اكثر من العدد او رد اقل من العدد او رد او اقترب حجم معين ورد اكبر من الحجم الذي اخذ او رد اقل من الحجم الذي اخذ لان الخبز يختلف حجمه من احيانا ما يكون بمقدار واحد وليس بميزان واحد فقال عليه الصلاه والسلام لا باس وسئل معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل العالم الجليل من علماء الصحابه رضي الله عنهما الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامه امام العلماء برتوه وقال عليه الصلاة والسلام عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بقول يا معاذ والله إني لا أحبك فقال وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن ان تقول عقب كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعان ووصيه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه وصيه للامه قاطبه فوصيه النبي أن يقول المسلم بعد كل صلاة فريضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي هذا تفريض الأمر لله والتجاء العبد لربه جل وعلا كأنه يقول يا ربي أديت الفريضة بمعونتك وبتوفيقك فأعني على هذا باستمرار لأني لا حول لي ولا قوة إلا بمعونتك لولا أن وفقتني لهذا وسددتني ويسرت لي ذلك لثقلت علي إن الصلاة ثقيله على المنافقين وثليقه قيل على ضعيف الإيمان لأنه كلما قوي إيمان العبد سهلت الطاعات عليه وتيسرت له باذن الله سئل معاذ رضي الله عنه عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله يعني وصل الامر الى هذا حتى يسالون عن اقتراض الخبز هل يجوز بزياده او نقص سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق المرء اذا اقرب جاره أو المرأة اقرضت جارتها مثلا عشر خبز أو عشرين خبزة ما قصدت بهذا الكسب ولا الربح ولا قصدت البيع وإنما قصدت الارفاق بجارتها فأعطتها من خبزها على أن ترد عليها في اليوم الثاني مثلها أو أقل أو أكثر لا بأس إن هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير واعط الصغير لا باس وخذ الصغير واعط الكبير لا باس يعني احيانا تكون اللي تعطي اكبر ويردون عليك اصغر وتقبله واحيانا تعطيهم صغير ثم يردون عليك كبير لان هذا من التسامح بين الجيران نعم واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نعم فصل فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها إذا أقرضه فلوسا الفلوس العملة التي يتعامل بها الناس وليست ذهبا ولا فضة لأن الذهب والفضة قيمته فيه سواء كان عملة أو ليس بعمله أو سبايك قيمته عمله مثلا مثل قيمته جنيه لان قيمته فيه مثلا بخلاف الفلوس الفلوس يعني مثل القروش ومثل الورق ومثل القطع قطع الحديد او قطع النحاس او قطع النيكل الشيء الذي لا قيمه له الا بالتعامل به فإذا بطل التعامل به صار لا قيمة له فمثلا فئه أربع قروش مثلا كان يتعامل بها تركت مثلا وهكذا بعض الأشياء كان يتعامل بها مثلا فتترك فإذا اقترض هذا النوع مثلا فكيف يرد يرد قيمته يوم اقترضه مثلا جنيه من جنيهات في بلد من البلدان مثلا معروف قيمته بالنسبه للعملات الاخرى للريال مثلا قيمة ثلاثة اريل اريلين اربعة اريل وهكذا تغير السلطان فغير العملة وابطل هذه الجنيهات والرجل مقرض جنيهات لو رد عليه جنيهات ما لا قيمة اليوم فيرد عليه قيمتها وقت أخذها لأنه يوم ياخذها والجنيه يساوي مثلا خمسة ريال يرد بمعدل عن كل جنيه خمسة ريالات هذا في حال الغائها بالكليه لانها لا قيمه لها ولو رد عليه جنيهات ما استفاد منها لانه الغيت نعم فإن لم, فان لم تترك المعامله بها لكن رخصت فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فأشبهت الحنقة إذا رخصت فإن لم تترك التعامل بها أقرضه مثلا ليرة لبنانية أقرضه ريال في إحدى البلاد الإسلامية مثلا وكان قيمته غالية فنزل ورخص الليرة كانت مثلا تساوي ريال أوروصح مثلا ريال أوروبا أصبحت لا تساوي إلا شيء يسير الريال اليماني مثلا كان يساوي كذا نزل الجنيه المصري مثلا كان يساوي كذا نزل نزل ماذا يرد يرد نفس العملة دام من المسألة مسألة رخص فيرد نفس العملة لانه أخذ الجنيهات و لا تساوي الجنه خمسه اريل مثلا بنزولها استمر نزولها حتى صارت تساوي ريال و فيرد النفس العمله لانه اقترضها فيردها هي قال لانها ما الغيت حتى يرد قيمتها وانما هي نزلت مثل ما لو اقترض منه حنطه حد بر كان يساوي الصاع مثلا خمسة ريال اقترب منه عشرة آصع مثلا وكان الصاع قيمته خمسة ريالات عند السداد ماذا يسدد يسدد الحنطه ذهب إلى السوق واشتراها من السوق بدل الخمسة اشتراها بريالين انه متوفرة في الأسواق مثلا فيرد نفس الحنطه التي اشتراها وقد رخصت مثل ما لو اقترض مثلا تمر اقترض تمر في وقت الشتاء مثلا التمر يساوي الكيلو منه مثلا خمسة ريالات في وقت توفر التمر مثلا ثلاثه الكيلو يساوي ريالين فيسدده كيلو تمر لأنه أخذ كيلو فيرد كيلو وهكذا فإذا كانت المسألة مسألة رخص وهذا كثيرا ما يحصل وكثيرا ما يسال عنها مثلا يقترب منه ريالات في أي قطر من الأقطار الإسلامية مثلا ثم ينزل هذا الريال فيسدده نفسه أو قيمته الحالية مثلا إذا ألغي التعامل به يسدده مثل ما اقترض وقت اقتراضه ويلزم التداد إذا سدد من نفس العملة التي اقترض لا بأس وإذا سددها بغيرها فيكون صرف ونقد صفته مثلا يقول أنا عن دينك ألف ريال يماني مثلا ألف الريال اليماني مثلا يقدر مثلا بخمسين ريال سعودي مثلا فيقول عندي لك خمسين ريال سعودي عن ألف اليماني نقول لا ما يصح هذا لازم تنقد انقد خمسين الريال السعودي انقدها علشان ما يكون صرف وأجل بعد يكون يدا صرف دين بعين يسمى دين بعين منقودة فإذا تصارف فيكون بسعر الحاضر ويكون مسلما في المجلس وهذا كثيرا ما يحصل ويحتاج اليه أفراد المسلمين مثلا يقترض منه وهما في مكة مئة ريال سعودي فاذا ذهب الى مصر يريد ان يسدد يقول مثلا ما عندي ريال سعودي في مصر ولو اعطيتك ريال سعودي ما انت محتاجه تذهب تصرفه فيتصارفا يقول الريال السعودي يساوي مثلا كذا جنيه فيعطيها الجنيهات في المجلس فيصح هذا يكون صرف دين بعين فصل ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل أن يشترط رد اجود منه أو أكثر أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعه ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه ولا يجوز ان يشترط في القرض شرطا يجر نفعا يقول مثلا يا اخي انا في حاجة الى قرض ألف ريال يقول من خالف اعطيك ألف ريال قرض لكن بشرط ان تحمل لي هذا الشيء الى كذا توصل لي هذا الغرض الى جده والطائف. الطائف نقول ما يجوز قال أقرضني ألف ريال قال لا بأس أقرضك ألف ريال لكن على شرط أن تبيع علي كتابك هذا بكذا ما يجوز إذا قال أقرضني ألف ريال قال ما, ما في مانع أقرضك ألف ريال لكن على شرط أن ترد علي ألف ريال وجنيه واحد نقول لا يجوز لأن هذا قرض جر نفع سواء كان بيع أو سلف الذي هو السلم أو نقل شيئا ما أو عمل شيئا ما ونحو ذلك من الأعمال التي يؤديها المقترض. خدمه للمقرض فلا يجوز ذلك لان هذا يعتبر قرض جر نفع واصل القرض مبني على الارفاق مبني على الارفاق على الاحسان على التجمل على الاحسان على اخيك المسلم فاذا اخذت مقابل هذا الاحسان صار ربا كل قرض جر منفعه فهو ربا لأنك أخذت أكثر مما أقردت عبارة كانك شرت كأنك قلت اقرضك ألف ريال على أن تدفع لي ألف ريال ومئة نقول هذا الربا الصريح هذا ربا الجاهلية وإن سمي قرض وإن سمي ما يسمى كما يتحيى بعض الناس ويقول يسميه كذا نسميه قرض وتخدمني في كذا أو تنفعني في كذا أو تعطيني كذا مقابل خدمات مقابل عمل مقابل كذا هذا كله لا يجوز مثل أن يشترط رد أجود منها وأكثر يقول ترد علي كذا أكثر أو ترد علي كذا أجود أقرضك مئة كيلو من القمح لكن على شرط أن ترد علي مئة كيلو جيد أنا أعطيك وسط تنتفع به وترد علي جيد ما يجوز هذا او ان يبيعه يقول مثلا اقربك على شرط ان تبيع لي هذا الكتاب او ان يشتري منه يقول اقربك ألف ريال على اني ابيع عليك هذه السجاده بخمسين ريال ما يجوز او يؤجره احدهم يؤجر الاخر او يستعجل منه او يهدي له يقول اقربك ألف ريال على ان تعطيني هديه من نخلك او من تمرك او من برك او نحو ذلك او يعمل له عملا وقدرك كذا على شرط ان تبني لي كذا او تعمل لي كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف يعني صفقتين معا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي بن وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم هؤلاء الصحابه الخيار أنهم نهوا عن قرض جر منفعه ولأنه عقد إرفاق أصل القرض للإرفاق وشرط ذلك يخرج عن موضوعه يخرج عن الإرفاق يصير قرض جر طبع يعني أقرره من أجل فذأ فلا يجوز عم. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجه إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك فإن لم شرط أن يوفيه في بلد آخر قال مثلا اقرضني مائه كيلو من البر قال نعم اقرضك لكن على شرط ان تسدد لي اياها في جده او بالطائف يعطيه اياها في مكه على ان يسدده اياها في جده او الطائف نقول هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع ما هو هذا النفع حمل هذه هذا المقرض الى بلد اخر لانه يؤجر عليه يحمل من مكه الى جده والطائف باجره فاستفاد المقرض بان سقطت عنه هذه الاجره أو يكتب له به سفتجه السفتجه الورجة الحياله مثلا يقول اقرضني مئة كيلو من القمح يقول لا بأس اقرضك الآن لكن تعطيني بالسداد ورقة على صاحبك الذي بالرياض يعطيني مئة كيلو القمح اكتب لي بها, بها ورقة أستلمها من مكان آخر أنا أعطيك القمح الآن في مكة وأنت تعطني فيه ورقة أستلمه من الرياض قال هذا لا يجوز لأنه استفاد سقطت عنه أجرة النقل هذا قول القول الآخر سيأتي إلى بلد في حمله مؤونة ما يجوز إذا شرط في مكان ليس لحمله مؤونة قال مثلا أقرضني مئة كيلو من القمح قال لا بأس أقرضك مئة كيلو من القمح الآن هي عندي الآن سلمك إياه من عند باب الحرم، لكن أنت إذا أردت تسدد وصلها للبيت في العوالي أو في العزيزية أو في مكان كذا هذا لا بأس لأنه ما في فرق يسلمها عند باب الحرم ولا يسلمها في العوالي أو في العزيزية ونحو ذلك لأنها ما, لها ما تفرق قيمة هذا إذا لم يكن لحملها مؤونة فلا بأس نعم فإن لم يكن لحمله مؤونة عنه الجواز لان هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة فلم يفسد به القرض كشرط الاجل كشرط الاجل مثلا يقول اسلفك لكن متى تسدد قال ما اسددك الا بعد ستة اشهر فشرط الاجل هذا لا يلزم فلو طالب به بعد شهر او اسبوع من حقه لأنه يطلب بحقه نعم وعنه في السفتجة مطلقا روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا وعنه في السفتجة روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا لان قد تكون المصلحة للطرفين كل واحد يستفيد فلا حرج ولا ظلم ولا زيادة على المقترم واحد عنده بر مثلا في مكة يريد نقله إلى الرياض آخر عنده بر في الرياض يريد نقله الى مكة فجاء احدهما الى الاخر قال انت تحمل الان البر من مكة الى الرياض وانا لي بر هناك اعطني البر الذي عندك هذا واعطيك به سفتجه ورقعت روح تستلمه من الرياض قال لا بأس بهذا لان كلا الطرفين له مسلحة اللي هنا يسلم من حمله من هنا إلى الرياض ولي بالرياض مثلا يسلم من حمله من الرياض إلى مكة أو قد يكون ملاحظ به أمن الطريق السلام